كذا فليجل الخاط وليفتح الأمر فليس لعين لم يفض ماءها ما فاتا كل ما فاضت عيون قبيلة دم من ضحكت عنه الاحدث والذكر كذا فيجل الخط وليفضح الأمر فليس لعين لم يظمائها عذر فاتا كل ما فاضت عيون قبيلة دم من ضحكت عنه الأحادث والذكر ومكان إلا مال من قل ماله وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر فتمت بين ضرب وطن ميتة تقوم مقام الناصر إذ فته النصر ومكان إلا وضخرا لمن أمسى وليس له ذخر فتمت بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام الناصر إذ فاته النصر وقد كان فوت الموت سهلا فراده عليه الحفاظ المر والقلق الوعر فأثبت في مستنقع الموت نجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر وقد كان فوت الموت سهلا فراده عليه الحفاظ المر والقلق العروب فاثبت في مستن قرلوت نهج له وقال لها منتا في اخمصك الحشر وما حتى مات حتى ما نضرب سيفه لن الضرب وعلت عليه قرص المر كأن بني عنبر يوم وصاته نجوم سماء خر من بينها البدر ومامت حتى مات نضرب سيفه لنضرب واعتلات عليه القنى السمر كأن بني عنبر يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر مضى طاهر الأثواب لم تبقى روضة ولا تثوى إلا اشتهت أنها قبر عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره وظى طاهر الأثواب لم تبقى روضة قد تثوى إلا اشتهت أنها قبر عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر وليس سلام الله وقفا فاني رأيت الكريم الحر وليس له الكريم الحر وليس وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسه الملاح للانتاج الاعلامي